إذا الشمس قورت إذا الشمس قورت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس قوّرت وإذا وا اذا روح شحش يا رب واذا بحس جنان واذا نظ وسوجيد واذا إذا الشمس قوّرت إذا الشمس قوّرت إذا الشمس قوّرت وا اذا جوم كان ذا وا اذا دبر وسير وا اذا اشيروا دين وا وإذا النفوس زودت وإذا الموقودة سئلت بأي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ سماء pun إِلَٰنَ يَنَّتُ أُنزِفًا عَليمًا نَمْ ínna ől a Qurán Néhéhéhéhéhéhéhéhéh <síns> نور ولا Nem, لمن شاء من قرم أن 我们分身